تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم وَإِنْ تجهر فِي الْأَمْرِ يعلم لَهُ فَإِنَّهُ يَأْلَمُ ضِيقًا ربي سموسى إذ أجد على النار هدى فلم ولا نل ان في الوادي مقدس لفضيله الدكتور محمد 119. كاد أؤفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على ظنمي ولي فيها مآرم أخرى <تصفيق> قال ألقها يا موسيقى فألقاها فإذا هي حية تستوى قال خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء من آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه اقتضى رَبِّ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري احل لو من لساني احل لو من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبح ان كف سيره انا كف سيره انك كل وَلَقَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرْوَةً أُخْرًا إِذْ أوحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ ما يُوحَى فِيهِ فِي فَقَذِفِهِ فِي الْيَمِّ فَالْيُلْقِيَ الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ فَالْيُلْقِيَ خذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع إذ تمشي أختك فتقول هل أذلكم على من يكفلكم فرجعناك إِلَى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في أَهْلِ مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطناتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا ذكري في ذكري اذهب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أن يفرط علينا أو أَنْ أن يطبع قال لا تخاف فأتياه فقولا انا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من استبوى الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب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 ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا فَأَثِ شَفَ هُوَ الرَّعُ أَنَّ إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارثا أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قال تَنَالُ من جَنَّ مِن مُوسَى اجعل بيننا وبينك موعد لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يؤشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وهي لكم لا تكتر على الله كذبا فيصبح تكون بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذا لساحرانين بامكان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويفهما بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا Surah لا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا قال آمنتم له قبل أن آمن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقف عن أيديكم وأرجلكم من خلاف و في جذوع نخل ولا أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن على ما جاءنا من البينات والذي قصرنا فقضنا أنسقا ما تكبي هذه الحياة الدنيا إن يا ما وما أكرهت عليه من السحر.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 ومن يَتَّقِ مؤمنا قد عمل الصالحات وَيَرْزُقْهُ لهم الدرجات لَا من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى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 ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم في العون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَاءِ لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمان ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كنوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغروا فيه فيحل عليكم غضبي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لغضب ثواب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعلم جلك عن قومك يا موسى، ألا هم أولئك على أثري إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك تامري فرجع موسى قومه غبانا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 واخرج لهم عجلا جسفا له خواب افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ ربكم ما نفت تبعوني أَمْرِي. قالوا لن برح عليه عاكثين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري وعصيت قال يا ام لا تاذ بلحيتي ولا براسي إن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 وإن لك في الحياة أن تقول لا مساش وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا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 لا شيء علما كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم قيامة الغيامات قال خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حمل يوم يوم تخبط الصوم. ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم قريبة إلا بثم إلا ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاع وصفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون داعي لا عوج وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أَذِنَ له يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوب وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاط ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرقنا فيه من الوعيد لعلهم أو يحدث لهم تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ولا تعجل في القرآن من قبل أن قضاء إليك وحيك وقر رب زدني علما ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وَإِنْ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا ان لا تجوع فيها ولا تعرق وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم وكلام منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فضوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهتطى منها جميعا بعضكم لبعض عدو فانما ياتينكم مني هدى فمن مع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحن يربوا يوم القيامة في أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا والان كان اليكا انت كان يا تونا فنسيتها والكان 124. والعذاب الآخرة أشد وأبقى 125. أفلم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتٍ لّأولي النُّهى ولولا كلمةٌ سبقت من رب بِكَلَّن كَانَ لِذَامٍ وَأَجَلٌ مُسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رب بِكَ قَبْلَ قُلُوعِ الشَّمْسِ بِهَا وَمِنْ آناء الليل فسب وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما مت فاستغنى به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق رب ذِكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وأمر أهلك بِالصَّلَاةِ عليها لَا نَسْأَلُكَ رز قم نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولاي سينا بآيات من ربه، أ ولم تأتي ما في الصحف الأولى؟ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول فقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونردى قل كلكم متربصون فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط استوي ومن اهتدى